بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الزين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابين ترليهم بحجارة من سجين فاجعلهم كعصر من